و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله حديثنا معكم في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة هو في ص ح ب ة ا ل ه د و د وله ق ص ة في كتاب ربنا تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى بعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال مالي لا أ ر ى الهد هدى أ م كان من الغائبين ل و ع ذ ب ن ه عذابا شديدا أ و ل أ ذ ب ح ن ه أ و ل ي ا ي ن ي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أ ح ط بما لم تحط به وجئتك من س ب أ ب ن ب أ يقين إ ن ي وجدت ا م ر أ ة تملكهم و أ و ت ي ت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أ ل الا يسجدوا ل ل ه أ يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه إ ل ي ه م ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها ا ل م ل أ اني القي الي كتاب كريم إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم ا الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي و أ ت و ن ي مسلمين قالت يا أ ي ه ا ا ل م ل أ ما كنت قاطعه ة أمرا حتى ت ش د و ن ق امرا ل الملأ ت أفتوني كنت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أ حتى تشهدون قالوا نحن أ و ل و ق و ة و أ و ل و ب أ س شديد و ا ل أ م ر إ ل ي ك فانظري ماذا ت أ م ر ي ن قالت إ ن الملوك إ ذ ا دخلوا ق ر ي ة أ ف س د و ه ا وجعلوا أ ع ز ه اهلها أ ذ ل ة وكذلك يفعلون و إ ن ي م ر س ل ة إ ل ي ه م ب ه د ي ة ف ن ا ظ ر ة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمد اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أ ن ا اتيك به قبل أ ن تقوم من مقامك و إ ن ي عليه لقوي أ م ي ن قال الذي عنده علم من الكتاب أ ن ا اتيك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك ت ر ف ه فلما ر آ ه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ ا ش ك ر أ م أ ك ف ر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 قيل لها ت ق و ل الصرح فلما ر أ ت ه حسبته ل ج ة وكشفت عن ساقيها قال إ ن ه صرح م م ر د من قوارير قال ربي إني قالت ربي إ ن ي ظلمت نفسي و أ س ل م ت مع سليمان لله رب العالمين أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه كلها هذه ا ل آ ي ا ت ا ل م ب ا ر ك ة من كتاب ربنا تبارك وتعالى تحكي لنا ق ص ة ذلك الهدهد هدهد و ل س اي هدهد ولكنه هدهد سليمان عليه السلام وتروي لنا قصته العجب من خبره مع هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله لابد أ ن ندرك أ ن هذا الهدهد ا ل السليماني يعني هدهد سليمان لم يكن هدهدا من ع ا م ة الهداهد مش, مش أ ي هدهد كما قلت لكم و إ ن م ا هو هدهد معين خاص وقد دل على ذلك أ ن الله قال ما لي لا أ ر ى الهدهد ولم يقل إيش اين ل ه ه د ا الهداهد و لكن قال مالي لا ارى الهدهد هدهد ايش خاص كان لسليمان عليه السلام و لم يقل مالي ما لا ارى هدهد هدهدا من عرض الهداهد و و على هذا و لكنه قال الهدهد فادخل في الاسم الالف و اللام فجعله م ع ر ف ة فدل بذلك القصد على أ ن ه الهدهد عين وكذلك غراب نوح وحمار عزير وذئب أ ه ب ا ن بن أ و س فقد كان لله فيه وفيها تدبير وليجعل ذلك آ ي ة ل أ ن ب ي ا ئ ه وبرهانا لرسله عليه السلام والهدهد أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة في الله في ا ل ع ا د ة هو نوع من الطير في رائحته نسن في الرائحه ة تحت إيش؟ ن ت ن يعني الهدهد تجد في رائحته ن ت ن وفوق ر أ س ه ق د ع ة سوداء وهو أ س و د البراكن اصفر ا ل أ ج ف ا ن يقتات الحبوب والدود أ ك ل الحبوب والدود ويرى الماء من بعد ويحس به في باطن الارض أ ر ض ل بالماء ل ه ه هذا د د باطن ا يحس في أ ف إ ذ ا رفرف على موضع علم أ ن فيه ماء علم أ ن في هذا الموضع ماء وقال الجاحظ ز ع م أ ن ه هو الذي يدل سليمان على مواضع الماء أ و مواضع الماء كان يدل سليمان على مواضع الماء في قعور ا ل أ ر ض وقد ذكروا في سبب ن ت ا ر ا ئ ح ة الهدهد على زيادنا و تعالى على محمد ذكروا سبب نثن هذا الهدهد أ ن ذلك عائد إ ل ى أ ن ه يبني بيته من الزبل من ح ي ا ة ا ل ع ف ش ة ماشي اخواني أ و إ ل ى تلك ا ل ج ي ف ة ا ل م ن ث ن ة في ر أ س ه إ ذ تزعم العرب أ ن الهدهد لما ماتت جعل قبرها على ر أ س أ م الهدهد لما م ا ت د ايش جعل قبر أ م ه على ر أ س شلها على ر أ س فنتنت على ر أ س ه فجعل الله تلك ا ل ق ط ر ة على ر أ س ه ت و ا ب ا له على ما كان من بره ا ل أ م وقيل بل هو منت من نفسه من غير ع ر ض ومن غير شيء ش أ ن ه في ذلك ش أ ن ا ل ت ي و س والحيات وغيرها والعرب ي ض ر ب و ن المثل ب ق و ة ابصار الهدهد فيقول أ ب ص ر من هدهد كما يقولون أ ب ص ر من غراب و أ ب ص ر من عقاب و أ ب ص ر من فرد بعد هذه المعلومات ا ل خ ا ط ف ة عن جنس الهدهد ايها ا ل ا ح ب ة في الله بشكل عام نرجع إ ل ى الهدهد السليماني هدهد يا عم زياد هدهد سليمان في هذه ا ل ق ص ة ا ل ف ر ي د ة ا ل ع ج ي ب ة وسنقف وقفات في م د ر س ة هذا الهدهد له م د ر س ة وفي ق ص ة مع سليمان في ا ل ج م ل ة و س ن ف ج أ ح ق ي ق ة بمدى ما كان, عليه ما كان لهذا الهدهد من إ ي م ا ن وذكاء و أ د ب وقفتنا ا ل أ و ل ى مع هذا الهدهد لقد شاهد الهدهد إ ي ب ا ن طيران ه وهو طير قوما يعبدون الشمس أ ن ت ابن أ ن ت هو يا ابن حرم عليك كذب انا هو يقول لقد شاهد في أ ث ن ا ء طيرانه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله قوما يعبدون ايش الشمس شاهد هذا المنكر العظيم فماذا فعل ي ط ر ى ماذا فعل الهدهد إ ن ه لم يقف موقفا سلبيا و إ ن م ا ذهب وتحرك وتقصى تقصى الحقائق و أ ل ق ى بالنبى إ ل ى سليمان عليه السلام باذلا بذلك كل وسعه في تغيير المنكر الهدهد غير الممكن ر أ ى قوما يعبدون الشمس من دون الله كفروا فذهب إ ل ى سليمان ف أ خ ب ر ه الخبر على الفور وضاربا بذلك أ ر و ع المثل في ا ل إ ي ج ا ب ي ة ا ل ع م ل ي ة حيث قام على الفور ب إ ب ل ا غ سليمان عليه السلام لقد فعل الهدهد ذلك كله دون تكليف مسبق حد يشكلفه حدث ذله تعالى بل لنا ا ل أ خ ب ا ر دي أ و تنفيذ ل أ م ر صادق وجلب ل ل ق ي ا د ة ا ل م ؤ م ن ة خير خيرا أ د ى إ ل ى دخول أ م ة ك ا م ل ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م لسبب هذا الهدهد أ م ة ك ا م ل ة دخلت في ا ل إ س ل ا م إ ن هذا لا يعني التسبب والتصرف الفردي ولكنه يدل على ا ل إ ي ج ا ب ي ة ا ل ه ا د ف ة بضوابطها دون الحرج ودون الخروج على أ ه د ا ف المجموع يعني أ ه د ا ف ا ل ج م ا ع ة إ ن ا ل إ ي ج ا ب ي ة التي تميز بها هذا الهدهد ايها ا ل ا خ و ة هي ما نفتقده اليوم في كثير من شباب الصح واليوم فهم إ ل ا من رحم الله لا يكادون يبادرون إ ل ى عمل ولا يسارعون إ ل ى بلد ولا يتحرك أ ح د ه م إ ل ا حين يكلف بعينه وشخص ومع ذلك فهو يتثاقل في التنفيذ ويبطئ في ا ل أ د ا ء وما هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بل كانوا إ ي ج ا ب ي ي ن بكل ما تعنيه ا ل ك ل م ة من معنى و إ ن ك لتنظر ا إ ل ى جيل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم فترى لكل, صحابية لكل صحابي ث م ة م ع ي ن ة و إ ب د ا ع ا مميزا لكل صحابه لقيله و س ي م ة م ع ي ن ة و إ ب د ا ع مميز وهذه ح ق ي ق ة فمنهم من أ ش ا ر واقترح من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم من أ ش ا ر واقترح ومنهم من أ و ض ح وشرح ومنهم من أ ض ا ف واستدرك وحسبنا خبر ذلك الصحابي الجليل في م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة من هذا هو الصحابي من يقولوا يا رجال نكمل وبعدين ايه نكمل ونشوف في م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة حين ر أ ى خيل المسلمين تنفر من ف ي ل ة الفرس من فيلة الفرس فصنع ي ل الفرس ة ف فيلا من طين شوف كيف فعل ذلك الصحابي ن وانس به فرسه حين أ ل ف ه يعني صنع ف ي ل من طين حتى لا يخاف الخيل من الفيل فلما أ ص ب ح ولم ينفر فرصه من الفيل فحمل على الفيل المقدم حتى ضحر إ ن لهذه ا ل إ ي ج ا ب ي ة ثمرات عديده ة ع د د ي ر ا ئ ع ة منها نمو ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ة فمعظم الاختراعات والابتكارات كانت ف ر د ي ة و ب د أ ت ب إ ي ج ا ب ي ة ع م ل ي ة من عالم أ و صانع الشيء الثاني ايها ا ل ح ب ة في الله ا ل إ ع ذ ا ر إ ل ى الله عز وجل وقد امتدح الله قوما واصلوا قوما الوعظ و ا ل إ ر ش ا د لقوم غلف القلوب لا شيء إ ل ا ل ل إ ع ذ ا ر إ ل ى الله عز وجل و إ ذ قالت أ م ة منهم لم تعظون قوما إ ي ش إ ل ا ه مهلكهم أ و الله مهلكهم أ و معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون كذلك يا ا ل ا ح ب ة في الله احترام النفس و ا ل ث ق ة بها ف ا ل إ ي ج ا ب ي رجل يحترم نفسه ويعرف قدرها في غير غرور ولا كبر وانظر إ ل ى ذلك الرجل الذي قال له انظر الى ذلك الذي قال له رجل أ ر ي د ك في حويجه فقال له ابحث لها عن رحيل إ ن التواضع الكاذب المصنع ليس إ ل ا فرارا من البدء أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة خ ل ا ل وقفتنا ا ل ث ا ن ي ة الهدهد ومهارات الخطاب كيف كان يخاطب سليمان عليه السلام لقد كان في خطاب الهدهد لسليمان العديد من المهارات و ا ل إ ب د ا ع ا ت التي يحسن بالشاب المسلم أ ن يتعلمها وهو يخاطب ا ل آ خ ر ي ن من هذه ا ل إ ب د ا ع ا ت فلنلاحظ أ و ل ا إ ج ا ز ه للخطاب مع سليمان ا ع ش يلف ودوره ثم كلمه دونه رد غ ط ا ه ماذا قال فقد جمع في أ س ط ر م ع د و د ة قصته ا ل ط و ي ل مع هذه ا ل م ل ك ة التي تعبد وقومها الشمس ان الهدهد يدرك أ ن ه يخاطب ملكا سليمان كان ملك والملوك أ و ق ا ت ه م م ل ي ئ ة بالمشاغل وليس لديهم وقت لسماع التفاصيل والجزئيات والحوارات واللي حصل وقال له رحت وجيت ونزلت كل ده الملك ليس عنده وقت لهذه ا ل أ ش ي ا ء ومن هنا ركز الهدهد على أ ص و ل المسائل ف أ و ج ز و أ ب ل غ وعلى الشاب المسلم أ ن يدرك هذا ف إ ذ ا تخاطب مع مسؤول كبير او شيخ فاضل او عالم جليل او اخ نبيل اذا تخاطب مع احد هؤلاء ا ل م ل ي ئ ة اوقاتهم بالعمل فعليه الا يكون س ر ط ا ر ا مدرارا يجعل من ا ل ح ب ة ق ب ة ويحيل السؤال الصغير الى قصه طويله عريضه ان هذا من اهدار وقت الفضلاء ما لا يطاق ولا يحتمل وإنك حين تفعل هذا أ ي ه ا ا ل أ خ فستكون ثقيلا بغيضا ل أ ن المقابل يشعر أ ن ك تضيع وقتك أ ي ه ا ا ل أ خ الحبيب عليك بالاختصار حينما تخاطب هؤلاء استفتح الهدهد خطابك بشيء عجيب شيء عجيب جدا لا ل ل ه يا رجال بغته شيء استفتح الهدهد خطابه ي ل ا ياعم الشيخ ا ل ح ا و د ص و ر ه النم استفتح به ماذا قال لسليمان شيء عجيب جدا قال احط بما لم تحط به شفت حاجه انت ما تعرفهاش يعني هذا شيء عجيب فعلا قال احط بما لم تحط به طيب ان الهدهد يعرف حزم الملك وشدته الملك يعني كان مسخر ه ك ل شيء حتى الجن الطير والجن كله كان مسخر لمن؟ لسيدنا م ن ل سليمان عليه السلام ولذلك ب د أ ح د ي ث ه ب م ف ا ج أ ة م ف ا ج أ ة تغطي على موضوع غيبته وتضمن إ ص غ ا ء الملك له و أ ي ملك لا يستمع أ ح د ر ع ا يقول ا ه ي له احط بما لم تحط به, به وهكذا أ ي ه ا الحبيب عليك أ ن تكون في خطابك ذكيا و أ ن تفلح في جذب واستماع المخاطب حتى تتمكن من إ ي ص ا ل رسالتك و ل أ ن الهدهد ه ذ ا ا ل أ س ل و ب يحاول أ ن ينجو من عقوبه ف إ ن ن ا نستخدمه ونطوره لنشر الخير و ا ل د ع و ة ذلك أ ن الكثيرين من ا ل ع ص ا ة حولنا لا ي أ ن س و ن بكلامنا وينفرون من هذه المواعظ ا ل م و ا ع ظ ا ل م ع ت ا د ة التي تلقى وبمجرد أ ن ت ب د أ ه م بالحديث أ و عنا ف إ ن ه م يعرضون عنك هذا الله المفرش عبد الله قلت ل م ا هذا المطعم فانهم يعرضون عنها أ ذ ك ر أ ن أ ح د الخيرين ر أ ى نفرا من الشباب الضائعين في م ط ع م فجاءهم وقال هنيئا لكم أ ي ه ا الشباب جاعدين شوف ب ب ا ضائع ع ج ي ا ل م م ط ع ه ن ي ر الى الدعوه هنيئا لكم أ ي ه ا الشباب إ ن هذه ا ل أ ر ض تشهد لكم يوم القيامه قالوا كيف قال أ ل س ت م تصلون قالوا نعم قال ف ا ل أ ر ض تشهد لكم لكل من صلى عليها لقد كان هذا مدخلا ذ ك ي ا جذب به أ س م ا ع ه م و أ ز ا ل الحواجز بينه وبينهم حين أ خ ب ر الهدهد سليمان عليه السلام بخبر بلقيس ا وقومها وكفرهم بالله عز وجل لم يقل لسليمان اذهب ف أ م ر ه م ف م ر ه م ب ا ل ت و ح د والسجود لله لم يقل هذا و إ ن م ا قال أ ل ا يسجدوا لله قال الا يسجدوا لله أ ن ا ماجالش اذهب يا سليمان امرهم ب ع ب ا د ة الله ويصلوا لا قال أ ل ا يسجدوا لله بعدما يسجدوا للشمس أ ل ا يسجدوا لله الذي يخرج ا ل خ ب أ في السماوات والارض فالهدهد و ن أ ل م ح بالحل هو لم محبته ولم ي أ م ر به اقترح ولم يفرض عرض ولم يصرح بالتكليف وبمثل هذا ا ل أ س ل و ب يمكن أ ن نكسب الناس إ ن ط ب ي ع ة النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة أ ن ه ا تنفر من ا ل أ و ا م ر ا ل ص ا ر م ة ا ل م ت ع د د ة ا ل ج ا ز م ة ولذلك كان لزاما علينا ونحن نواجه الناس أ ي ه ا الاحبه بالله ونعظهم أ ن ن ك ت ذ ب ص ي غ ة ا ل أ م ر المباشر ونحاول اللجوء ل أ س ل و ب العرض والاقتراح وكم بين أ ن تقول لشخص يا هذا قم الليل أ ل ا تعلم فضل قيامه إ ل ى متى ا ل غ ف ل ة و ا ل ن و ف وبين أ ن تقول له يا أ خ ي لقد وفق الله تبارك وتعالى المصطفين من عباده فصفوا أ ق د م ه م ب ا ل أ ص ح ا ر مصلين فاصبحوا ووجوههم م ش ر ق ة م ن ي ر ة يا ليتنا نكون منه م في فرق بين واحد يقول ه يا اخي تقابل واحد بشر تقول له تعال صل صل يا خ ي باسلوب حاد وفي واحد ما شاء الله فلان ده والله ما شاء الله في المسجد على طول ي ب د أ تحرك في داخله هذا ا ل أ م ر فكن يا أ خ ي قليل ا ل أ و ا م ر ولاسيما إذا, اذا لم تكن مسؤولا حين أ خ ب ر الهدهد سليمان بالسجود قال الله لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش العظيم الهدهد يقول له سليمان فاختار وصف الله ب ا ل ع ظ م ة تذكيرا لمن لسليمان عليه السلام ب أ ن هناك من هو أ ع ظ م منه محاولا بهذا أن يخفف من يخفف ي م غضب س ل ان ع ل يخفف ه السلام يحاول ي أن يخفف من غضب سليمان عليه السلام قال ابن القيم في قوله تعالى وجئتك من سبا ب ن ب أ يقين و ا ل ن ب أ هو الخبر الذي له ش أ ن والنفوس م ت ط ل ع ة إ ل ى معرفته ثم وصفه ب أ ن ه ن ب أ يقين لا شك فيه ولا ريب فهذه م ق د م ة بين يدي إ خ ب ا ر ه لنبي الله تبارك وتعالى بذلك ا ل ن ب أ ا ل و ق ف ة ا ل ث ا ل ث ة الهدهد و إ ن ك ا ر المنكر وهذا شيء بين فقد ساءه ما ر أ ى من ع ب ا د ة بلقيس ا وقومها للشمس فتمعر وجهه لذلك وحمي أ ن ف ه وما زال وما زال بهم وبسليمان حتى دخلوا جميعا في ا ل إ س ل ا م وزال ذلك المنكر فلهذا ايها ا ل ا ح ب ة في الله نجد في و ق ع ن ا صدى لهذه ا ل خ ص ل ة إ ن إ ن ك ا ر المنكر و ل ل أ س ف صار لا يشكل جزءا من همنا ولا من تربيتنا مع أ ن ن ا جميعا نحفظ حديث ا ل س ف ي ن ة وندرك خطر المنكر حين تنتشر أ وحسبنا خطر المنكرات ي ن تنتشر و ح زاجرا ذلك ا ل أ ث ر الذي جاء فيه أ ن الله أ م ر جبريل أ ن يهلك أ ه ل قريه لفسقهم فقال يا رب ي إ ن فيهم عبدك فلان م ع ص ا فقط قال فبه ف ب د أ ف إ ن ه لم ي ت م ع يعني لم ينكر هذا المنكر ا ل و ق ف ة ا ل ر ا ب ع ة ونختم بها في هذا اليوم الهدهد الدقيق انظر إ ل ى قول الهدهد أ ح ط بما لم تحط به قال الشوكاني و ا ل إ ح ا ط ة العلم بالشيء من جميع جهاتك ويقول الطاهر بن ع ش و ر و ا ل ا ح ا ط ة الاشتمال على الشيء وجعله في ح و ز ة المحيط وهي هنا م س ت ع ا ر ة ل ا س ت ع ا ب العلم بالمعلومات فالهدهد لم يقنع باخذ طرف من ا ل أ خ ب ا ر و إ ن م ا مازال ببلقيس وقومها حتى أ ح ا ط ب أ خ ب ا ر ه م وفي هذا من الدقه والضبط ما لا يخفى والواجب علينا أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة في الله أ ل ا نبادر إ ل ى الحكم على الشيء حتى, تحيط به أو حتى نحيط به ونلم بجوانب ذلك ا ل أ م ر و إ ن من مشاكل ا ل د ع ا ء وشباب ا ل ص ح و ة ا ل ي ا ضيق ا ل أ ف ق وقصر النظر والنظر في ا ل ق ض ي ة أ و إ ل ى ا ل م ش ك ل ة من ز ا و ي ة و ا ح د ة دون إ ح ا ط ة ك إ ح ا ط ة الهدهد مما يوقع في المشاكل و يؤدي إ ل ى التعصب ل ل ر أ ي و نقف هنا و نكمل ب أ م ر الله عز و جل في دروس س ا ب ق ة فما أ ح و ج ن ا إ ل ى ذلك السلوك الهدهدي و ا ل إ ح ا ط ة و لم ثم الحكم و التصرف اقول قولي هذا و استغفر الله لي و لكم 私は申し訳ないです。